مساء الخير مرحبا بك في مصر مساء النور جواز السفر من فضلك تفضل هل هذه أول زيارة لمصر نعم وما هو غرض الزيارة السياحة كم يوما تنوين الإقامة في مصر أسبوعين زيارة سعيدة ها هو جواز السفر مع السلامة شكرا جزيلا مع السلامة أول زيارة Jowla Amal Rechla Naam Lahrad Essiha Motamar Dawa Monadama Dirasa Jedrus Bath Yom Youmen ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع شهر شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور سنة عام سنتين عامين ثلاث سنوات اعوام اربعه سنوات اعوام